الذيين يَظّونَ أَهُ مُلَ قُورَبِّم وَأَهُم إلَي راجِعون يابَنِي إِسراءِ لَذكُرون نِعمَتِ ال التي أَن عَمْتُ عَلَيكُم وَأَنّ فَغضَلْلتُكُم على العالممِين وَاتَّقَُومَ ل تَجز نَفْسٌ عَن نَّفْس شَيْئاء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 وَإِذْ فَ رَقَنا بِكُمبَحرَ فَأَ جَينَاكُم وَأَغَْقَنَا آلَ فِعونَ وَأَتُم تَظرون